القصيدة السمنودية في الأوجه المروية عن حفص من روضه الحفاظ للمعدل نظم الشيخ إبراهيم السمنودي لك الحمد يا مولاي في السر والجمر على نعمات القرآن هي السوت للذكر وظله دل للناس من كل ذلمات دلائله غرر وساميات القدر وصليت تعظيما وسلمت سرماذا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل روضاته الفيحاء من طيب النشر بإذن عن حفص صين الحبر من تلا على عاصيم وهو المكن أبا بكري ففي البدء بالأجزاء ليس مخيارا لبسمالات لي بل للتبرك مستقري ومتصيلا وسيط ومنفى صال قصورا ولا تكتا قبل الأنزي من طروق القصر وَمَا الْمُتَّقِينَ لَنَجْعَلَنَّ منها ولم يجئ بها وَلَا تكبير ولا أَسْمَاءِ تسري وفي الذِّكْرَ وَوَجْهَهُ كَبِيرًا وَلَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا وأشمنه تأمنا ويلهد فأدغيما مع عركب ونقلقكم آتنا ولا تزري وبل رانا مواق ومرقدينا كذالا هو عيواجا في الأرباع وعنه سقوط المهدي في عينا وارد وتسخي نور فرق لدى الْبَحْرِ البحر وأثاني نمل فاحذف الياء وقيفا كذا الآل فاحذف من بالدهر وبالسين إلى بالصادق الأمم المصيطرون وبالوجهين في فرضه النكر وفي يبسوق الأولى وفي الخلق بصطاة وياسين نون ضعفار منك ذا أجري ولكن مع الاظهار صادوم سيطر وفي بسطه سين كذا يبسوط البكر وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمرو وأهدي صلاتي في الختام مسلما على قاسم رسل الموده الى البر وال وصحب كلما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر